أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهديكم سبيلا الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع و هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو وهو مؤمن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 تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما فوض أمري إلى الله, إن الله بصير بالعباد